التسجيل الثالث والستون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الواجب باء المباح المباح تاء الحرام ثاء المكروه